and على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسدح بحمده وكفه <تصفيق> <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. في ستة ايام أوه. في ستة ايام ثم استوعى إذا قيل لهم سجدو للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرون أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء Barakam گی جعل لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمة وعباد الرحمن الذين ينشون Give وعباد الله الله والذين يبيتون لربهم سجدون الذين يقولون ربنا صرف عن وَمُقَاوِمًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا Ya no حرم الله الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيام الله اكبر اللهم انت الذين اذا ذكروا بآيات ربهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرجو عليها ثموم وعميان الذين يقولون ربنا هب لنا من الزواجات وزرئاتنا قروص أعين وجعل ما سَكِينَةً إِذَا مَا اللَّهُ نَزَلَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ مالك الثوار احجو اولئك بما لون الغُبَّة بما فضروا ولقون فيها. زون الغرفة بما طبوا بما طبوا ويلقون فيها ويلقون فيها تحيزا وسلام. مَقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي الْمَدِينَةِ مَأْوًى صَلِّ What is my... بسم <laughs> الله <laughs> إِيمَانٌ وَطَاعَةٌ رَفَعَ مَنْ ذَهَا يا جمال عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون رسول فأخذ ما أخذه وجل فكيف ستكون إنك فض يوم يجعل الولد نسيبا؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعلوا منه. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. فاقرأوا ما تيسر منه. فقرأوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجيب برق البصر. وحسب لن نجمع عظامه. بلى قادرين على ايان يوم القيامة. فاذا برق البصر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر فاذا فإذا برق البصر كل وقت تكلم كلا ما وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخفر للانسان على نفسه بطيرة ولو القى في <تصفيق> <تصفيق> لا تحرك به لسانك لتعرف جوابه. لا دَ تُحبون الْعَجِلَ تةزون آخر أجوه مئذ ظرة Said